فضيلة الشيخ عطي صقر ما حكم المبيت بمنا هل هو سنة أو واجب وما هو القدر المطلوب في المبيت المبيت بميناء ديالي التشريق واجب من واجبات الحج لو ترك كان فيه هدي وهو شاه فمن لم يستطع قام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وكيف يصوم الأيام الثلاثة في الحج قيل يصومها ما دام موجودا هناك لم يعد إلى وطنه وقيل في موسم الحج وقيل أيام التشريق الثلاثة وذلك للضرورة كما قال عبد الله ابن عمر وعائشه رضي الله عن الجميع لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي وترك المبيت ليله كترك المبيت في الليالي الثلاثة والمراد بالمبيت الحضور بمنا معظم الليل سواء في أوله أو في آخره والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فإن غربت عليه الشمس بمنا وجب أن يبيت فيها والمبيت واجب عند الأئمة الثلاثة وجعله أبو حنيفة مندوبا يعني من تركه فلا شيء عليه وأطال مدة النفر من اليوم الثاني عشر فجعلها حتى قبيل فجر اليوم الثالث عشر وقال ابن حزم من لم يبت في منا فقد أساء ولا شيء عليه ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت الجميع متفق على أن المبيثة يسقط عن ذوي الأعذار فقد روى البخاري أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له وروى أصحاب السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال الترمذي هو صحيح عن عاصم ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتوق المبيت بمنا وعلى هذا لو كان المبيت بمنا فيه مشقة على مريض لا يجد علاجا أو راحة فيها فبات بمكة يمكن أن ياخذ برأي أبي حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لا شيء في تركه وإن كان الاولى أن يذبح مراعاة لرأي الجمهور القائل بأن المبيت واجب وإذا قيس المرض على أعذار السقات فلا شيء على ترك المبيت بمنا والله أعلم